لآن القرآن ل ا ح موسوعه د لله النابلسي م م م للعلوم الاسلاميه ك وإياك نعور ن ت ع ي ن اهدنا ص ر ط في خلق ا ل س ا و ا ت و ا ل أ ر ن ا ت ل ا ف ي ل ل ي ل و ا ل ن ه ا ر و ا ل ف ل ك ا ل م ي ه دا ه ي ا ت لقومه يعقل you、oh, no. In my name. d o w n